عرض عزيز أسوأ من أن يسلم الناس بسببه كلهم يعني تفهم هذا المعنى يقول انني لست أهل أنا ضعيف لست أهلا أن أكون سببا في إسلام هذه الجماهير إذا أسلم بعض منهم فذلك حظي وببعض وله أدرا وإذا هو وأما كونهم يسلمون بسببي فما أظن هذا يتصور هذا معنى قوله عمر بن عبد العزيز أشكى من أن يسلم الناس بسبب ان إن معملتهم بهذا الصغار لأجل أن يشعروا بصغار أنفسهم وبحقارة دينهم فنقول إن معنى قوله وهم صاغرون فيه قولان وأكثرهم يقولون إنه صغارهم حالة إعطاء الجزية وتسليمها ولكن لا مانع أن يكون الصغار عاما في صغارهم بالتزامهم لأحكام الإسلام وصغارهم بالتزامهم لأداء الجزية عن يد وأذن أرسالها بواسطة وياتينا أنهم ان الامام يعاملهم بمعامله المسلمين فاذا تحاكموا الينا حكمنا اليهم بشرعنا واذا كانت الخصومه بين مسلم وذني فان الحكم يكون بحكم الاسلام واذا تحاكموا الى حكامهم لم نتعرف لهم ويقمون على ما يعتقدون تحريمه الاشياء التي يعتقدون تحريمه يلزمون بتركها فهم يعترفون بتحريم الزنا و يلزمون بتركه واذا زنى منهم احدا فان الشرع يفترض عقوبته يقيم عليهم الحد النبي عليه الصلاه والسلام كما سمعنا رجم اليهوديين اللذين زنيا وكذلك قتل القصاص عندهم أيضا مغروض كما ذكر الله تعالى وكتبنا عليهم انذيها ان النفس بالنفس عن القصاص فإذا اعتدى منهم لحد على مسلم قتل بحتى على انثى في الحديث الذي سمعنا عن النبي عليه الصلاة والسلام قتل ذلك اليهودي الذي قتل جارية على الله لها جارية من الأنصار كان عليها الله يعني يعني ذلة حلي من فضة على يديها فقتلها ليأخذ تلك الأوضاء رض رأسها بين حجريني ووجدت بها رمق فقيل لها فعل بك فلان فلان حتى ذكر ذلك اليهود فأشارت النعم فأتي به ذات رأس وقتله النبي عليه الصلاة والسلام لأن في ذلك نقم لعهده ولأن في ذلك إيذاء للمسلمين ولأن ذلك بت... ولأن ذلك أيضا قصاص أن النفس بالنفس فتقام عليهم الحدود التي يعترفون بتهريمها كالقصاص والزنا وأما التي يعتربون... يعتقدون حلها فيقرون عليها ويعتبر... يعتقدون حل الخمر وعندهم انه لا إذن فيها وانها لديانتهم جائزة فيقررون على شربها وعلى تعطيها لكن يمنعون من إظهار بيعها ومن إظهار صناعتها ومن إظهار استعمالها أمام المسلمين أما إذا صنعوها داخل بيوتهم وشربوها داخل بيوتهم فلا نهتش عنهم ولا نتعرض لهم لأن ذلك من جملة ما يقضون عليه كانوا يقضون على الكفر وعلى الشرك فإن, لا فإن هذا اخف منه وإقرارهم على أمر الزنا وعلى أمر الخبر استقضنهم الحاصل أن التزام أحكام الإسلام من جملة ما يقرون عليه يعني من جملة ما يلزمهم أن يلتزموا بأحكام الإسلام وأن يدينوا به لأنهم تحت ولاية المسلمين ولا تأخذ الجزية من امراه وخنثى وصبي ومجنون قال في الشرح لا, لا نعلم فيه خلافة لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه خذ من كل حال من دينار نارا أوعد له معافري رواه الشافعي في مسنده وروى أسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأجناز لا تضرب الجزيه على النساء والصبيان ولا تضربها إلا على من جرت عليه المواسي اي من نبتت عانته لأن المواسي إنما تجري على من أنبث أراد من بلغ الحلم من الكفار رواه سعيد والقلثة لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك والمجنون في معنى الصبي فقيس عليه وقن لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا جزية على مملوك وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعته لأن دماءهم محقونة أشبه النساء والصبيان هؤلاء الذين لا جزية عليهم وقد شرنا إليهم قريبا وفصلهم المات من كما سمعنا والجامع أنها لا تأخذ إلا ممن هو أهل للقتال وأهل لاكتساب المال فالصبي ليس عادة يقاتل فلا تأخذ منه الجزية ولا يضرب عليه وكذلك المجنون ولكن حالا من المنصب الذي يقوم فهو مأمون هو يقاتل وكذلك الأنثى المرأة غالبا أنها ليست ممن يقاتل فلأجل ذلك لا تأخذ عليها الجزية بل إذا هو عليها كما تعرفون أصبحت المنصب الذي كما سمعنا ملحقهم بالأنثى لأنهم يشكوكم في ذكوريته فلما لم تتحقق قل لي بجانب الإعشاء مخافة أن يأخذ منه وهو من من لا يستحق أما الآن فاقد البصر فهم سقطوا عنه الحرج، فسقط الله الحرج حرج, حرج القتال في كل هرسال وكذلك المرير وكذلك الزمن الزمن المقعد الذي لا يستطيع ان يقول بل هو دائما جالس يعني لا يستطيع القيام على قدميه زمن ومثله ايضا نقطه اليدين لا يستطيع التكسب ومثله ايضا الراحل وهو الذي ينفرد في صومعته يتعبد يتعبد في صومعته ولا يشتغل بقتال ولا يخوض معارك انما هو منفرد معتزل لهم هؤلاء لا جزيه عليهم اذن انما تؤخذ الجزيه من البالغ العاقل الذكر الحر لا تؤخذ الجزيه ايضا من المملوك لكونه مالا ليس له ملك القن ودليله من سمعنا من أن عمر رضي الله عنه إنما فرض الجزية على من جرت عليه الموسى يعني على من بلغ بالإنبات يعني البلوغ بالسن قد يكون خفيا يعني بلوه خمسة عشر قد يكون خفيا لا يعرف قد يكون للشاب طويلا وعمره عشر وقد يكون قصيرا وعمره ست عشرة أو أكثر ولكن جعلوا علامة واضحة وهي الانبات فكانوا يكشفون عن مأعزرهم فمن انبت جعل مع الرجال ومن لَمْ يُنْبَثْكُ جعل مَعَ الذِّرِّيَّةِ هذا في القتال كما سيأتي وكذلك جعلوه من علامات البلوغ فتأخذ الجزية ممن بلغ بالإنباد وما دونه لا تأخذ الجزية عليه وَمَنْ أَسْلَمْ مِنْهُمْ بَعْدَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةِ نص عليه لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعة ليس على المسلم جزية رواه أحمد وأبو داود وقال أحمد قد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية وقيل إنما أسلم تتعوذ قال إن في الإسلام معاذا فرفع إلى عمر فقال عمر رضي الله تعالى عنه ان في الاسلام معاذا وكتب الا تؤخذ منه الجزيه يقول ناخذ من هذا ان الجزيه انما تؤخذ منهم كل عام مره واحده لا تتكرر لا تؤخذ في العام اكثر من مرة ومع ذلك فاذا اسلم بعد تمام الحول سقطت عنه الجزيه فكيف بما ان قبل تمام الحوت بطريق الأولى تسقط عنه في هذه القصه ان هذا اليهودي اصلا بعدما تم الحوت ومع ذلك اخبر بان في الاسلام معاذا وصدقه عمر رضي الله عنه وقال لا تؤخذ منه اي ولو غلب على الظن ما أسلم إلا تسطرا أو خوفا من هذه الجزئة فإننا نسكتها عنه ونأخذه بالظاهر هذا هو الأسر وأما ما فعل خلذاء بن أمية قبل عمر بن عبد العزيز فإن ذلك عن غير هتوى بل عن اجتهاد أو عن ظل منهم لما رأوا أن هناك من يسلم لي خوف قالوا لا نسقطها بل نبقيها حتى بعد إسلامه ولما علم ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأبقى لها عنهم وأسقطها وأسقطها عن كل من اسلم كما فعل عمر هذا الخطاب رضي الله عنه نعلم بذلك أنها إنما تجب على من بقي بعد تمام السنة على ديانة وفي قدر الجزه ثلاث روايات إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر رضي الله تعالى عنه على الموسر ثمانية وأربعون جرهما وعلى المتوسط 24 وعلى الفقير المعتمل 12 فرضها عمر رضي الله تعالى عنه كذلك بمخبر من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وتابعه سائر الخلفاء بعده فصار اجماعا وقال ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبل اليسار طواه البخاري والثانية يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان والثالثة تجوز الزيادة للنقصان لأن عمر رضي الله تعالى عنه زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص ويجوز أن يشرط عليهم مع جلية ضيافة من يمر بهم من المسلمين لما روى الأحنف بن قيس أن عمر رضي الله تعالى عنه شرط على أهل الجنة ضيافة يوم وليلة ويصلخ القناطر وينقتل رجل من المسلمين بأرضه فعليهم جلية رواه أحمد وروا اسلم أن أهل الجزيه من أهل الشام أتوا عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم فقال أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك هذا كلام ندعمه السابق في مقدار الجزية سمعنا أن في هذا ثلاثة هذه الأقوال قول أنها على ما فرضه عمر وقول أنها بقدر العسر واليسر وقول أنه تجوز فيها زيادة دون النقص وهو المعتمد الأكثر انه يرجع فيها إلى قول عمر إلى ما فرضه وهو أنه يفاوت بينهم فعلى الغني همانية واربعون دينارا، وعلى المتوسط اربعة وعشرون يعني نصفها وعلى الفقير نصف ما على المتوسط في 12 درحمة وكان الدرحمة في ذلك الوقت يساوي جزءا يسيرا بدينا اثنى عشرة درهم الدرهم قطعة من الذهب وعشرة دراهم تساوي سابعة مثاقيل ويقدر يقدر مئة الدرهم القديمة التي كانت هي نصاب بالزكاة تقدر بالريال الفرنسي اثنين وعشرين ريال فرنسي بالفضة وتقدر بالريال العربي الفضة لستة وخمسين 56, 56 ريالا عربيا من الفضة هذا مقدارها من الفضة ف. يرجع إلى ما يقاربها في تقدير الجزية ولعل الأقرب أنه يناسب حالتهم فالفقراء يخفف عنهم وقد تسقط عنهم إذا كانوا فقراء شديدا فقرهم ومن عندهم ثروة يزاد عليهم كما سمعنا ان ذلك من أجل اليسار ومن اجل السروة هذا مقدار الجزيرة مال يبذلونه كل سنة مرة ويكون على قدر عسرهم او يسرهم سمعنا ايضا انه يشترط عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين هكذا اشترطهم عمر رضي الله عنه والتزموا بذلك في أهده لكن كما سمعنا أنه قال لهم أطعموهم مما تأكلوا ولا تقبلوا تكليفهم إذا قالوا لكم أطعمونا من اللحم أو من الدجاج أو من كذا وكذا أطعموهم مما تاكلون يعني اباح المسلمين أن يأكلوا من ذبائحهم ومما ياكلون لان ذبح اهل الكتاب كان مباحا لكونهم يذبحون ذبحا شرعيا فهل هذا اذا كان اذا كانوا على طريق ومر بهم مسافر من المسلمين ونزل عند احدهم او نزل في البلد فيلزمهم إكرامه جائزته يومه وليلته أن يطعمه في ذلك اليوم وتلك الليلة ولو كثر الوافدون ما دام أنه شرط عليهم إذا الغالب أن ذلك إنما يكون اوقات محدودة أو على طبق معينه دون كثير من المدن قد لا يمرها المسافرون أو نحو ذلك ما الضيافه الضيافه حق لقوله عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته فعلى كل حال يعني معامله المسلمين مع هؤلاء الذين هم اهل كتاب وعقد الذمه معهم يجب أن تكون بالحالة التي يتمثل بها المسلمون من حسن الوفاء وحسن المعاملة وعدم التكليف والتشديد وعدم التشدد في الطلبات منح ذلك ولهذا لما اشتكى هؤلاء على عمر وقال له ان المسلمين يكلفون أن نعطيهم كذا وكذا لم, يق... لم يؤيد على الذين يتكلفون ويتشددون بل قال لهم لا هناك من لطعامكم بان لكم هناك من وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله هذا السائل يقول هناك تعارض بين وجوب حسن المعامله مع الدنيين وحديث الرسوله ما معناه ضيق الطريق على اهل الكتاب الحديث الذي اشار اليه وقوله عليه الصلاه والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقها هذا إلا ما فيه تفضيل المسلمين أن المسلمين يقوم لهم وسط الطريق وهم لهم حذات الطريق وهذا أيضا من الصغار الصغاب لهم فإنهم يلزمهم أن يعرفوا حق المسلمين وأن يستحضروا أو يظهر لهم الفرق بينهم وبين اهراب المسلمين ان شاء الله ليس هناك معارضه المسلمون مامورون بان يعاملوهم بالمعامله الحسنه في الوفاء بالعهد وعدم الاضرار وفي الصدق وفي حسن المعامله ولكن لا بد ان يظهر المسلمون التميز ان المسلم يقدم على الذنب في المجلس مثلا وفي الكلام وما يشبه ذلك وكذلك في الطريق وكذلك رهينا بان نبدأهم بالسلام هذا يقول لما لا يتميزوا أهل الكتاب عن غيرهم بعقد الجنه ما أن الكفر ملة واحدة وكل ما سوى الإسلام باطل مع العلم أن اليهود والنصارى قد حرفوا دينهم الجواب أن أهل الكتاب لهم شبهة كتاب ويتمسكون به يدعون أن عندهم كتب ويزعمون أن كتبهم ما نسخت وأن دينهم باق فلما كان كذلك استحقوا أن يبقوا برهة من الزمان على دينهم ويتركوا على عباداتهم ولو كنا نعتقد أنها باطنة وأن كتبهم قد دخلها التحريف ولكنهم لا يعترفون بذلك فهم يقولون إن نبينا باق على رسالته وإن كتبنا باقية على العمل بها وإن ديننا باق على العمل به فلا ندين لكم ولا نلتزم بأنكم قد نسخ دينكم ديننا فلما كانوا كذلك استهقوا أن يقروا وأما بقية الكفار فليس لهم مستددوا ولو كان أنهم على معتقد وأنهم على دين الغالب أن دينهم إن الله وراثة إن وجدنا أعباءنا على أمه إن على أثارهم مقتدوا إنهم أنهوا أعباءهم ضالين فهم على أثارهم يهرعوا فالمشركون والوهنيون ونحوهم ليس عندهم مستددوا لا مؤلفات ولا بقى رسل ولا بقى اديان ولا عبادات إنما هي دين اختبعه وابتدعه ما واسلامهم لم يكن لهم به حجة والسائل عندما يقوم من الكفر واحده لا يعدني هل يريد أن هذا هو الذي اختاره أو هو على مذهب يحد لأنه تاربون ان في الورائر مذهب الإمام احمد أن الكفر ملة شتى ليس ملة واحدة ومذهب الإمام مالك أن الكفر ثلاث ملل وبقية الائمه يقول ان الكفر ملة واحدة بمعنى إن هن كل أنهم كلهم محكوم عليهم بأنهم كفار يمكن كان يريد هذا فعلى كل حال المسألة فيها تفصيل ومعنى أن الكفر ملة واحدة لأن لهم يتوارثوا فيده اليهودي النصراني قريبا ويده النصراني المجوسي ويده المجوسي الوثني. هذا معنى القوم الشافعي وغيره إن الكفر ملة ناشدة ولكن الصحيح إن الكفر ملة نشدة من وهذا يقول ألا يبدل ما رضيان المسيح يضع الجذية على وجه بأخذ الجذية من الوهنيين شراء مجيوسا وغيرهم وأنه لا يضع الجذية إلا عيسى عليه السلام لا يبدل على ذلك لأن اليهود النصارى وأهل المجيوس نحوهم يبقون إلى زمن عيسى فعيسى يقول لهم أنتم أيها الذين تدعون أنكم على ملتئي سوف نقاتلكم ونضع ولا نقبلها لا من يدعون أنهم, أنهم يعملون بالإنجيل وأنهم على دين عيسى لا ولا من غيرهم وعيسى عندما يحكون بشريات محمد صلى الله عليه وعليه وسلم يقول هل على ان ورد انه قيل لابن عمر ان ظاهبا يشتم الى اذا كان اهل الامه يتعاملون بك بر... الايه هذا سؤال اخر لان كل حال الاثر الذي ذكر عن ابن عمر ظاهر على تقديم ثبوت اما سندها الله عارف. إذا كان اهل الذين يتعاملون بالربا فهل يقفون عليه يمنعون منه وإذا كانوا, لا وإذا كانوا يدفعون الجزء من الربا فهل تقبل منهم يقفون لأن ذلك من جملة ما يعتقدونه ولكن وفي الحقيقه مبهيون عنه بقوله تعالى وأهلهم بالربا وقدره عنه ولكن إذا كانوا يتعاملون به فيما بينهم فالمسلمين ما يتعرضون لمعاملاتهم وأما دفعهم للجزية فيدفعونها من كسبهم ولو أنه ثمن خزير ولو أنه معاملة ربع المال الذي عندهم اذا اعطوه للمسلمين صار طيبا لأنه مدفوع من أموال أصلها طاهرة النقود الدراهم أصلها طاهرة وإنما كسبها خبزها هي وجه الكسب الذي دخل إليهم ولهذا إذا غنم المسلمون أموالهم ولو أنها عرض زيناء أو عرض ربع أصبحت حلالا للمسلمين إذا كانت خصومة بين مسلم ذنني فهل يتحاكمون إلى حاكم ذنني لا التحاكم إلى بلاء إلى حكام المسلمين والحكم يكون إلى الشرق لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله لا تتبع أهوائهم إذا حكموا شيئا هو حلال في الإسلام هل يقاطون على ذلك فيما بينهم إذا حكموا شيئا يعتقدون انه من جملة دينهم فلا يتعظم لهم معلوم أن الله تعالى قد ذكر أشياء محظمة عليهم لقوله تعالى وعلى الذين هذا حظمنا كل ذي ظفر الإبل كانت محظمة عليهم الإبل والنعام كل ذي ظفر ومن البقر يرغم حرمنا عليهم شحونهما الى إلى آخر إذا كان يقرار أهل الجنه على ما يعتقدون حله حل كخمر يخشى منها النعم ينشرونها بين المسلمين ألا يكون القول بإقرارهم حين إذن قد يؤدي إلى مفسد فيمنعون من ذلك نحن نقول إنهم لا يقافون على إظهارها وإنما يقافون على اسرارها فإذا كانوا يسيطونها فيما بينهم فإنهم يعتقدون إباحتها وإنما يمنعون من إظهارها حتى لا يجروا إليها المسلمين ويجبئوهم إليها لا يشربوها بخفية يقولون أن اليهود في فلسطين هم دا الحق. فلو قد على اختصاصه شيء من نسائهم وصبيانهم لن يقولوا سبيا لا شك ان اليهود هنا انهم حرب لكل المسلمين فمن قاتلهم وظهر بشيء من مالهم أو نسائهم او نحو ذلك فانه يملكهم وكما انهم من استولوا عليه من المسلمين قاتلوه وإذا استولوا على أحد من المسلمين بل من العرب كما يقولون ففتقوا بين مسلمون ونصراني وغيرهم كل من كان عرب فإنهم يأخذونهم ويسبلون نساءهم ويقاتلونهم ويقتلونهم هناك قطر في أفريقيا غلب, علي غلب أهل أهلهم أهل مسلمون وأهل الجنوب وثنيون ولتفريط المسلمين وتقلب أحوال البلاد من استعمال غربي وخلافه الشيء الذي سهل للمبشرين بالنصرانيه بتنصير غالب أهل الجنوب والحكام يريدون الحكم بالشريعة الإسلامية وقد كثر القول عن وضعهم بعد حكم البلاد بالشريعة فما هو حكمهم ووضعهم في هذا الوضع الجديد على كل حال السائل كأنه على معرفة بحالته وفلا شك ان السبب الذي ذكره من أن المبشرين تمكنوا من تنصير غالب أهل الجنوب الذين هم وهنيون أن ذلك بسبب تساهل المسلمين الذين هم غالب الشمالي فكان الواجب على المسلمين انهم يغزون اولئك الوثنيين وانهم يدعونهم الى الدخول في الاسلام قبل ان يغزوهم النصارى وينصرونهم واما الحكم فهذا شيء يرجع الى الدول ان كانت الغلبه للمسلمين فرضوا احكام المسلمين وان كانت الغلبه الوثنيين او للنصارى إنهم يزعلون الحكم بالقوانين التي يصنحون عليها والمسلمون إذا كان لهم ملكه مكانه إنهم لا يتحاكمون إلى حكام يعرفون أنهم قانونيين بل يحلون مشاكلهم فيما بينهم أو ينصبون حاكما لهم هذا يجب أن الزمنيين بأي تحية غير السلام الصحيح أنه لا يجوز لا يجوز بدءا لكيف أصبحت ولا كيف أمسيت ولا حييت وانحو ذلك بل لا يجوز القيام لهم ولا احترامه ولا رفع أماكنهم ومقاديرهم ولا تسميتهم بالمسلمين بل هم لما كانوا مختارين للذل فإنهم يعاملون بالذل هل يذب المسلم أيضا بأن يستضيف هذا الذمة هل هم من الضيوف كان السائل يقول إذا مرز ذميون على المسلمين هل يكرموهم ويضيفوهم ما سمع في هذا كلاما، ولكن هيما يظهر أنه لا يزمل، لأن هذا من الحقوق التي التي تأخذ عليهم بالعهد، نأخذ عليكم بالعهد أن تكرموا ضيافة المسلمين الذين ينزلون بكم، ولن يأخذ على المسلمين أن يضيفوهم لكن ضيفوهم واكرموهم فهو من الأحسان. الذي يكون سببا في في دخولهم للاسلام واستحسانهم معاملة المسلمين ثم يقول اذا قلنا ان الدميه يسمح له بسبب الخمر قياسا على الكفر هو هذا ما قلت ولكن الذي يظهرنا هذا يحتاج الى نص لان كفرهم ضرره عليهم اما الخمر هو متعدد الينا ثم إن هذا نوع من الميزه لهم لأنهم لا يقاموا عليهما على الحد ويقاموا على مسلم فأين الصغار كان سائل ما غطنا إلى ما ذكر العلماء من أنهم يتسترون بصنع الخمر وكذلك باستعماله وأنهم لا يجوز إخراجه ولا إظهاره فإذا أظهروه فانه يكلف إذا أعلنوا بيعه فانه يتلف وكذلك إذا أعلنوا شربه أو استعماله فمن أتلفه فهو ضمان عليه الان في كثير من البلاد تعمل المرأة وتكسب مالا فهذا يأخذ منها الجزية بيابه الحال غير ليس ببعض يعني الآن كما يكرر السائل كثير من البلاد الخارجية المرأة اصبحت كأنها رجل تتولى ما يتولاه طجرة من الأعمال وتزاحم الرجال في أعمالهم وتكتسب ربما يكون كسبها أقوى وأكثر من كسب الرجل قد يكون كسبها غارف كسب زوجها أو ما أشبه ذلك وتطالب وتزاحم وتخاسم وتكتب وتترأ أو ما أشبه ذلك في هذه الحال. إذا كان نساءهم ليس يحتجبنا ويتخبأنا فلا مانع يعلم أن يأخذ عليه المجيس هل يهود النصارى الموجودون الآن في البلاد الإسلامية يعتبرون اهل ذمه ويعاملون معاملتها في الذمه الاختقار هو نحوه أم لا أما هي الاختقار يلزم يعني يلزم المسلم إذا جاءك نصراني او مجوسي ورايته حرم عليك ان تبداه بالسلام وان تحييه بتحية فيها رفع رفع لمعنويته والإنسانية وكذلك عامله بما تستطيع من الاحتقاء ولا تحييه الا بقوله عليكم كما قال في الحديث اذا سلم عليكم اهل الكتاب يقوله عليكم لا تقوم السلام ونحو ذلك فانه غالبا في الاصل كانوا يقولون السام السلام عليكم فما دمنا نعترف انهم باقون على كفرهم ودينهم فلا يجوز رفع معنويتهم ولا يجوز احترامهم ولا تقديرهم ولا تصديرهم بالمجالس ولا نصبهم على الكراسي الرفيعه التي هي ارفع من مجالس المسلمين ونحو ذلك ولو لم يكونوا مثل الذليين الاصليين يلتزمون بذل الجزء ونحن ذلك ولو كانوا في زعمهم أنهم محتاج اليهم الان يلزم كثير من المسلمين ان الحاجه ماسه اليهم واننا ما استجلبناهم الا لحاجتنا اليهم وانهم يعرفون ما لا نعرف ويحسنون ما لا نحسن ولكن كل ذلك لا يخول ان نحترمهم وان نقدسهم ونقدرهم و اذنهم ونرفع عن شانهم والله لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم أهل واخذ مالهم ويجب على الإمام حفظهم ومنع من بذل لحفظهم وحفظ أموالهم. عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إنما بذل الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا الله الحمد لله الصلاة والسلام على محمد هذا الفصل في أحكام أهل الزنة إذا بذل الجزية أصبحوا مقيمين بين المسلمين في بلاد المسلمين وقد ذكرنا شيئا من المحاسن والآثار التي تترتب على عقد الزمة فيجب أن يراعوا وأن تظهر تلك الآثار فمن ذلك منع الاعتداء عليهم حتى يعرفوا محاسن الإسلام فيحرم قتالهم ويحرم أخذ مالهم ويجب على الامام وامير البلد ان يزجر من يعتدي عليهم ان يحفظهم وان ينتصر لهم ممن اعتدى عليهم وكل ذلك لاجل ان يفي المسلمون بالعهد حيث امر الله بذلك وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فهم معاهدون واحدهم معاهد يعني قد أعطي عهدا العهد هو الميثاق العهد هو الذمه الزمة فإذا كانوا معاهدين فإن من تمام معاملتهم أن يوثى لهم بالعهد حتى لا يكون في المسلمين من يخون وحتى لا يظهر للمسلمين سلعة سيئة في أنهم ينقضون العهد يوجد في بلادهم الآن في البلاد التي يحكمها الكفار فأنهم يحرصون على الوفاء بالوعد وعلى الوفاء بالعهد وأنهم يعاملون من عاملهم معاملة حسنة بدرجة أن كثيرا من المسلمين أصبحوا يمدحونهم بذلك ويذمون من ينتسب إلى الإسلام ممن لا يفي بالعهد ويقولون إننا نأتيهم في المغاريد فنجدهم قد وفوا بما عملوا ونج... ونأت منهم على عمل فيعملوه كما ينبغي ولا نجد تلك وذلك الوفاء ولا تلك الأمانة عند عمال وصناع المسلمين هؤلاء قد يكونون مصدقين في بعض الاشياء لا في كلها فنقول ان الاسلام يفرض هذه الصفات التي قد يتصف بها الاعداء اكثر من اتصاف المسلمين بها التي منها الوفاء بالعهد ومنها أداء الأمانة ومنها صدق الكلام ومنها إتقان الصنعه ومنها إحسان العمل ومنها عدم التأخير الممل وما إلى ذلك يهذب هذا ويأمر به وهو من محاسن الدين اذا عمل به المسلمون صاروا قد كملوا محاسن دينهم فإذا وجدنا على الأسف أن هذه الصفات يعمل بها الكفار ولا يعمل بها كثيرا من المسلمين دلنا ذلك على أن هؤلاء الذين يتسمون بأنهم مسلمون قد ناقص حظهم من الإسلام نقصت قيمة الاسلام في نفوسهم وفي قلوبهم وجلبوا للاسلام سمعه سيئه بين الاعداء وبين الاولياء بين المسلمين وبين الكفار وحينئذ نقول ما الذي حمل اولئك في الكفار على أن يكونوا أقوم منا بهذه الصفات فالجواب أنه حملهم أن يكتسبوا سمعة حسنة وحملهم أن يكتسبوا آثار تلك السمعة وهي قبول الناس واقبالهم عليهم وحسن معاملتهم واتتابوا الزبائن والعمال الذين يعملون عندهم اجتذابهم إليهم تجدون هذا هو الأصل في المسلم أنه إذا اتمنته على بناء او من ما يلزمه بالإسلام إذا اتمنته على صناعة عمل في مثلا وراش في سيارة هي اداه من الادوات في ماكنه وثابه يعرف ان ربه هو الذي يطل عليه وان كنت أنت غائبا اذا عمل عملا كخياطه او غسيل او عمل من الاعمال اتقنه واعطاك اياه في عهده وفي وقته يعرف ان الله تعالى هو الذي يطل عليه وهكذا إذا تمكن من ما لن يأخذه فإنه يحجزه عنه دينه لأنه يعلم أن الله حرم عليه أخذ هذا المال سواء كان لمسلم أو لذنبه وهكذا إذا ثمن على أمانة فعلم أن ربه هو الذي يراقبه يراقبه وأنه حرم عليه هذه الخيانه إذا التزم بأن يبيع بيعا فإنه ينصح لمن يشتري منه فيبين له ما فيه من العيب ويجتنب الغش والمحادعة ولو اكتسبت له مالا لأنها ليست دائما، ليس كل الكبار يكونون أوفيا ويكونون ناصحين ويكونون أمناء كثيرا منهم يجد بهم الخيانة والاختلاس والسركة وخمه الوعد وما يشبه ذلك ويونعون من ركوب الخيل وحمل السلاة ومن إعداة الكنائس ومن بناء من هزم منها ومن إظهار المنكر والعيب والصليب وضرب الناقوس ومن جهر بكتابهم ومن الأدل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وفي الخنزير بما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا كتباه جزيرة إلا عبد الرحمن بن غم إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشجى بالمسلمين في ربسط الهسوة ولا عمامة ولا نعلي ولا خرط شعر ولا في مراتبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكلم بكناهم وان نجلس مقادم, مقادم رؤوسنا ولا نفوق نواصينا ونشد الجنامير في اوساطنا ولا ننقص خواسيمنا بالعربيه ولا نركض السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلب السيوف وان نوفر المسلمين في مجالسهم ونرفض الطريق ونقوم لهم عن المجالس اذا ارادوا المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم والا نضربنا قوسا الا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع اقواتنا في الصلاه ولا القراءه في الصلاه فيما يحضره المسلمون والا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين والا نخرج داعوثا ولا تعانين ولا نرفع اقواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في اسواق المسلمين والا نجايرهم بالجنائز ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا وأن لا في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها جيرا ولا طلاية ولا صمع تراهب ولا نجدد ما خرض من كنائسنا ولا ما كان منها في خضط المسلمين وفي آخره فإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرقنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا لنا وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعانده واشتطاق رواه خلال باسناده وذكر في آخره فكتب بذلك عبد الرحمن بن غن إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكتب اليه عمر رضي الله تعالى عنه أن أمر لهم ما سألوا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيما مصر مصرط في العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا أن يضربوا فيه ناقوسا ولا يتفض فيه خمرا ولا يستفض فيه خنزيرا رواه أحمد وحفى الجبه وعمر عمر رضي الله تعالى عنه بجزم موافل أهل الجنة وأن يحب المناطق وأن يرقب الأكف بالعرض رواه الخلال الأكف و... وأن يرقب الأكف بالعرض رواه الخلال وقيس عليه إظهار منكر وإظهار الأكل دينها رمضان لأنه مرزينا هذه الشروط على, على أهل الجنة أخذ عليهم عبد الرحمن بن غن بعمر عمر وكتب بذلك إلى عمر فأقضح وذلك تحقيق مستغاف وتحقيق لأن الإسلام يعنوا ولا يعلقوا وإظهار للإسلام واذلال لمن خالفه إقرار لهم على هذه الحال حتى يكونوا أو يشعروا من أنفسهم بالذل وبالصغار وانحو ذلك إن تجدون هذه الشروط يكرى عبد كثير في التفسير في تفسير التوبة عند هذه الآية حتى يعطوا جزية عن يدهم وهم صاغرون ورواح المياقية في سننه وغيره وكثير من العلماء يذكرونها ويقرونها ومدار هذه الشروط على تميزهم. حتى لا يعاملوا معاملة المسلمين ولا ظلهم حتى يشعروا بإذنالهم ويشعر المسلمين بظلهم وبضعفهم ويظهر علو الإسلام فإن الإسلام يعلو ولا يعلق في ذلك الوقت كان ركوب المسلمين على الإذن والخيل واللغان والحمر ونحوها ولما كانت الخيل من أسره المراكب وأنفسها وأغناها بلع أهل الجنة من غكوبها لما فيه من الاعتجاز والاستخار والترفع فلا يركبون الخيل لهم ان يركبوا الحمر و يركبوا البغال و يركبوا الابل و ايضا من الركوب على سرج بل يركبون على ضرعه لا يبسط على ظهر الحمار ان السرج الذي يكون على الخيل فلا يركبون عليه ومنعوا وأمروا بأن يركبوا على هاتلك البرازن ونحوها وأن يفترسوا الأكف وهي نوع من الفرص التي تفرس على الزواب حتى لا يسعروا بالراحة وبالعزة بل يسعروا بالذلة والمهنة هذا فيما يتعلق بركوبهم منعوا في أعمالهم من كل شيء فيه تشبها بالمسلمين ومنعوا وامروا بان يتميزوا عن المسلمين يتميزوا تميزا ظاهرا ومنعوا من اظهار ما فيه مخالفه للاسلام أو لشعائر الاسلام فمثلا في النباس يتميزون حتى لا يستبهوا بالمسلمين فهلا يلبسوا القلانس كما سمعنا ولا العمائم لباس المسلمين على فؤوس هي هذه العمامة وهذه القلانس هذا هو ولباس المصريين المعتاد هم أمروا بأن يلبسوا لباسا خاصا يميزهم على ذلك يميزهم والألبسة الموجودة الآن التي قد تغطي أمام الرأسي قليلاً أو كثيراً هذه من خصائصهم وكذلك كشف الرأس ونحوه كان أيضا من خصائصهم من يعتاد المسلمين أنهم يلبسون على رؤوسهم عمائم أو قلالس وكذلك جذب مقدم الرؤوس هذا أخذ عليهم كميزة العلامة وأنهم يحذفون نواصيهم يقصون الناصيه التي هي الشعر في مقدم الرئيس المسلمون لا يفعلون ذلك فذلك ايضا ميزة ظاهره لهم وقصد من تمييزهم ان يعلم المسلم ان هذا من اهل الامه فلا يعمل معهم الاعمال التي لا تجوز كما سيأتينا لا يبدعهم بالسلام ولا يخدرهم بالمجال ولا يقوم لهم ولا يحييهم ولا يحترمهم إذا عرفه إذا, إذا تميز بهذه الميزة فاجتنب معاملته بما فيه وإجاز له وبما فيه أيضا احترام الله وكذلك شد الجنانير على وساطحهم حزام يشدونه على المساطح عليه علامات معبوداتهم وعليه علامات لهم يسنى الزنار هذا الزنار من خصائصهم فيؤمرون بأن يشدوه على عساطهم وهكذا يعني هنا يتميزون بهي البيوت ونحوها فلا يسكنون في أماكن رفيعة مرتبعة عن المسلمين كما سيأتي بل إما عيسى والمسلمين أو ينزلوا عنهم وإما فيما يتعلق بعباداتهم فمعلوم أن لهم عبادات وقربات فهم معخوظ عليهم العهد بأن يخفو تلك العبادات لأمنا نعتقد أنها منسوخة ومخطمة فمن ذلك أعيادهم وكنائسهم وبيعهم ودياراتهم هذه يقفون على الموجود منها يقفون على الكنيسة التي وجدت فإذا هدمت لا يجوز لهم أن يجددوها وكذلك بطريق الاولى لا يحدث كنيسه ولا بيعه ولا صومعه راهب يتعبد فيها بل, بل يقتصرون على المعابد الموجوده والكنائس الموجوده في حالهم واذا أرادوا يتعبدوا في دولهم لم يمنعوا وفي زياراتهم وكذلك يظهروا في دينهم يمنعون من الجهر بكتبهم كراءتها جهرا مع أنها منسوخة ويمنعون من نشرها وتوزيعها بين المسلمين ويمنعون أيضا من الجهر بأذانهم لهم نوع من الأذان التأذين خاص. ف... وهو الضرب بالناقوس فيمنعون من الضرب بالناقوس الا ان يجهروا الا ان يضربوه ضربا خفيفا لا يخرج صوته عن اماكن متعبداتهم كالصومعه والدير والكنيسه بل يكونوا داخلها فلا, يخ... فلا يظهرون ذلك من معبوداتهم كما تعرفون الصلبان يمنعون من اظهار الصليب لانه محرم شرعا ومامور بإزالته وكسره يعظمون الصليب لانهم يدعون ان عيسى صلب عليه لما قتلته اليهود وهذا من اكاذيبهم ثم هو ايضا من بسخافة عقولهم حيث يعظمون هذا الصليب الذي صلب عليه غيسى وكان أولى لو كانوا ذوي عقل أن يحرقوا كل ما وجدوا من صليب شيء صلب عليه إلههم كما يزعمون كيف مع ذلك يحترمونه ويعظمونه وينصبونه ويعبدونه فالحكم أنهم لا يظهرون الصلبان لا في صدورهم ولا على معابدهم ولا على بيوتهم ولا على مراكبهم ولا في شيء من أماكنهم إظهارا عاما فأما شيء خفي في دولهم وفي داخل بيوتهم أو داخل متعبداتهم التي لا يدخلها المسلمون فإنهم يفعلون ذلك إن ما يتعلق ب. أحواص المسلمين فإنهم يمنعون يمنعون من قراءة المصحف ومن نسخه ومن شرائي واقتناء كتب الدين كتب العقائد وكتب الفقه وكذلك كتب وكذلك كتب التفسير التي ان شاء شيء من القران ومنعهم من ذلك لانهم نجس فلا يجوز ان يمسوا شيئا من القران ولا مما يتفرعوا من القران كل هذا كما تعلمون في الزمان الذي كان الاسلام فيه عزيزا وهم يشعرون بالذل كلما اعتز المسلمون ذل اعداء الدين ولكن في هذه الأزمنة كاد الأمر أن ينعكس فإن مصاحف المسلمين في بلادهم بألوف أو ملايين ويتساطفون بها ويترجمونها ونحو ذلك وكذلك كتب المسلمين محطوطة ومطبوعة توجد عندهم بكثرة فهم يأخذونها ويأخذون منها وهكذا ايضا كتبهم قد انتشرت وفشأت فيما بين المسلمين وصار المسلم يقرأونها ويحتاجون بها منهم من يقرأها لقصد حسن ومنهم من يقرأها لقصد سيئ وهذا من عكاس الحال كذلك مسألة اللباس يعني كان الامر بالعكس بدل ما كنا نلزمهم بأن يتميزوا ولا نتشبه بهم أصبحوا هم الذين يتمسكون بلباسهم وبعاداتهم وأصبح المسلمون يحرصون على التشبه بهم ويقلدونهم في لباسهم وفي شعورهم وفي خصائصهم وهذا من ضعف المسلمين هذا ضعف الإثلام في قلوب من يدعي أنه مسلم، وبكل حال فإن هذه الشرط التي شرطت عليهم داخلة في أحكام الإسلام. يعني اذا كان المسلم إمام يأخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض ويحكم عليهم بما يظهر الإسلام ويذل أعداءه فإن ذلك واجب كما في هذه الشرط التي كتبها لعمر. لا نحن غير منفصل. هم استرطوا على أنفسهم متى غيروا شيئا من هذه الشروط ولن يفو بها إنه تنتقض بذلك عهودهم ويحق للمسلمين أن يقتلوهم وأن يخرجوهم وأن يسبوهم. لا هذا إن شاء الله. ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث، لأنه يتضمن استذال، لأنه يتضمن استذال ذلك بأيديهم، ف... لأنه يتضمن استذال ذلك بأيديهم، فإن فعلوا لم يصح. بكل حال لنهم من شراء المصحف لأنه نجس، وكذلك لا يؤمنون أن يغيروا. وشيئا من الآيات أو يحرفه شيئا من القرآن أو يزيد فيه أو ينقصه وهذا كما ذكرنا إنما كان في الزمن الأول الذي الإسلام فيه عزيز في هذه الأزمنة ذكرنا أنها انتشرت بينهم المصاحف وطبعت عندهم بكثرة قد كان مما ورد في الحديث أن يسافر بالقرآن إلى بلاد الكفة مخافة ان يستولوا عليه ويحرره لأن البعض المتاخرين في هذا الزمان بأن السبب مخافة أن يحرفوا القرآن وأن يزيدوا فيه ويغيروه كما حرفوا كتبهم ولكن في هذه الأزمنة قد امن ذلك التحريف بوجود المصاحف كثيرة في بلاد المسلمين ولأن القرآن أصبح محفوظا في الصدور والصدور ليحفظه الصغير والكبير وأصبح محفوظا في البلاد الإسلامية وضمن الله ما ضمنه أو حقق الله ما ضمنه من الحظ في قوله وإنا له لحافظون يقولون ما دام أن حفظ القرآن قد حصل فلا مانع من طباعه المصاحف وبثها إليهم مترجمة أو غير مترجمة لأنهم لا يقدرون الآن على التغيير كما كانوا يقدرون عند قلة المصاحف وبكل حال ما تستطعنا أن نمنعهم فهو الاولى أن نمنعهم من مس المصحف لنجاستهم وكذلك مخافة على المصاحف الإسلامية وإذا لن نستطع بأن كانوا هم الذين يقبعونها عندهم أو يترجمونها أو ينشرونها فلا نستطيع ذلك وحسبنا أننا على حظ كتابنا عن التحديث والتغيث ومن تعليه البناء على المسلمين لقولهم في شروطهم ولا نطلع عليهم في منازلهم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى ويلزمهم التمييز عنا بلفتهم لما تقدم تاليه البنيان من تاره تكون تاليه حسيه وتاره معنويه وجلا شك ان البنيان والمساكن انها قد يكون لها وقع في النفس مما يدل على قوه الاسلام وظهوره إذا كان اعداء الله الكفرة بمساكن عالية يشرفون على المسلمين ويطلعون على عوراتهم كان ذلك اعزازا لهم ورفعا لمعنويتهم فلذلك يمنعون يمنعون من تعليه البنيان على المسلم لما ذكر أنهم لا يطلعون على عورات المسلمين ولا على ما يختص بالمسلمين يوجد الآن أنهم قد ارتفعوا يسكنون الآن في أجوار ضفيعة كذيضا من الذين يدعون أنهم كتابيون ولم لم يقلوا ذميين لكنهم مؤاهدين أو مستأمنين يسكنون في دور وعالية فالمسلمون تحتهم بطبقات ويطلعون على دور المسلمين من النوافذ وعلى أرضات المسلمين وذلك أنهم لن يشترط عليهم أو شرط عليهم ولن يحقق يعني شرط عليهم أن لا يطلعوا على أرضات المسلمين ولا يعتلوا عليهم وإن كان قصد الفقهاء بهذا البنيان فالاصل أنه إذا كان في البلد زلميون من اهل الوطن منر احدهم ان يبني الى جار الى جدار او الى جوار المسلم بناء ارفع من المسلم ان يكون بناءه مثلا ثلاثه ادوار بناء المسلم من دورين أو نحو ذلك ولو كان وطنيا يعني بعض البلاد هي مسلمون وذنيون كلهم من أهل الوطن فيؤخذ على الذنيين أن تكون منازلهم إما مساوية وإما أنزل من منازل المسلمين ويكره من تشبه بهم لحديث من تشبه بقوم فهو منهم وحديث ليس منا من تشبه بغيرنا إذا عرفنا, عرفنا ان يلزمهم ان يكونوا ان يضمنوا السبب كما ذكرنا يضمنوا ان يضمنوا ان المسلمين يأتينا أنه لا يضمنوا ان يضمنوا ان يضمنوا ان ولا ان بالسلام ولا بك اذا اصبحت كذا امسيته نحن ذلك متى يكون هذا اذا كانوا متميزين يلزمهم التميز كما تنعنا يحذف مقدم رؤوسهم ولا يلبسوا العمائم ولا القلانس ويشدوا على وساطهم الزنار يعني في لباسهم وفي هيئاتهم اذا كان كذلك لن يجوز للمسلم أن يفعل كهذا الفعل ان يلبس مثلا كبوسا أو, يلبس أو يشد على سطح زنارا أو يجز ناصيته مثلا أو يعني يفعل كفعلهم فيما يختصون به لأنه إذا لا تشبه بهم لم يتميز فمنع هل هو مسلم أو ذمي فقد يلتبس الأمر على كثير من الناس، فربما يكثر الذين يتشبعون بهم ويندمجون في غيرهم، فعند ذلك ربما تصادف أن تعتقد أنه مسلم، وربما تحترمه ما هو تقوم له تعتقد أنه مسلم وهو الأقامة ليس بمسلم، فيستدح لذلك الصحيح أنه يحرم. فالفقه هؤلاء قالوا يكره يكره التشبه بهم قد رجح شيخ الإسلام التحريم ولألكم قرأتم ذلك في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وغيره من كتبه وغيره من العلماء يرجحون أنه يحرم على المسلم ان يتشبه بأعزاء الله أن يتشبه بهم سواء في اللباس او في السعور او في المشيعة او في الركوب او في الجلوس او في شيء من الخصائص لا يجوز لما, لما فيه من تفضيل تلك الخاصية الذي يفعلها كأنه يعتقد ان هذه النزا هذه الخصوصية لا اثر فيفضل لباسهم على لباس المسلمين وذلك تعظيم لهم ويفضل مثلا مشيتهم أو ركوبهم أو جلستهم أو مراكبهم أو هيئاتهم بفضلها على المسلم فيكون بذلك قد تقد أن الإسلام في تعاليمه نقص وأن تعاليمهم مختصوا بها أن فيها الكمال وفيها رفة وفيها الاعتزاز فيقع في سوء الظل هذا من جهة ومن جهة ثانية أنه قد يعظمهم فإن إذا تشبه هذه في الظاهر جذبه ذلك إلى التشبه بهم في الباطن بمعنى أنهم يصيرون عنده ذوي نكره فيجذبه ذلك إلى أن يسأل عن معتقداتهم وعن دياناتهم ويركن إليهم ويكثر من مجالستهم واحترامهم فلا يؤمن ان يقع في عقائدهم وان يصير معهم إما ظاهرا وإما ظاهرا وباطنا وبكل حال فالإسلام ما نهى عن التشبه بهم الا لما في ذلك من المباطنه ظاهر الايه ظاهر الحديث وغيب هذا الحديث حديث ابن عمر في سننه أبي داود مقتصرا على هذه الجملة من تشبه بقوم فروم منهم وهو في مسندي الإيماني أخباد في جملة قبلها أوله مصرت بالسائلين إذا الى اخره آخره ومن تشبه بقوم فهو منهم وقد وردت أيضا حديث أخرى في النهي عن التشبه بهم واستنبطوا ذلك ايضا من الحاديثة اخرى حتى انه عليه صنة والسلام نهى عن ازلاده بمدى الحبشة لما ذكر عدم ازلاده بالظفر ذكر انها مدى الحبشة ما عندنا الا بقوله الظهر الظفر فمدى الحبشة لا تسبحوا بهم فتسبحوا بهم وكانوا في ذلك الوقت نصارى الحاصل ان كل شيء فيه اختفاصا بالمسلمين لا يجوز وقد يعتذر كثيرا من الذين يسافرون الى بلاد النصارى يعتذرون بالخوف فليجي ذلك يلبسون لباسهم ويفعلوا لكافه عليهم حتى انهم ان المسلم اذا سافر بامراته الزمها بالتكشف وقال اننا اذا, تسد اذا تسترت فصارت موضع شهره وصاروا يلاحقونها ويلتفت اليها هذا وهذا بخلاف ما اذا كشفت فإن الناس كلهم ك... النساء كلهن كاشفات فلا تخصوا بالتفات ولا بنظر خاص ونحو ذلك ولكن هذا ما تعتقده خطا وذلك اولا انه لا يجوز لك السفر بها الا لضروره واذا سافرت بها عليك ان تكنها ولا تخرج بها الا لضروره واذا خرجت فاقتصر على قدر الضروره لا تتركها تتمشى في الاسواق واذا كانت محل التفات ونظرا يتابعها الناس مثلا ويصورونها مقبله ومدبره فلا يضر ذلك ايضا وهكذا انت لو مثلا لبست لباسك و وصاروا مثلا يلاحقونك ويصورونك لانك على هيئه غريبه او نحو ذلك فلا يضع كذلك بل تمسك بعادتك التي هي علامه الاسلام كما انهم يتمسكون بعاداتهم انت تجدهم بلاد الاسلام اذا جاءوا واذا هم على لباسهم لحالتين لدحاهم مثلاً وشادين في وساطهم زناميرهم وكاشفين لرؤوسهم وعليها مثلا كبابيسهم وخصائصهم ما يتشبهون بالمسلمين غالبا من لمن له غرض خاص كل ذلك محافظة لهم على عاداتهم المسلمين يعني يحافظ على العادات ويحافظ على العبادات ومن جملة العبادات من تميز المسلمين عن المشركين ويحرم قيام لهم وتصديرهم في المجالس لأنه تعظيم لهم كبداءتهم بالسلام وبداءتهم بالسلام وبكيف اصبحت أو أمتيت أو كيف أنت أو حالك وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم بحديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقها رواه أحمد ومسلم وابو داود والترمذي وما عدا السلام مما ذكر في معناه فقيس عليه وعنه تجود عيادتهم لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام اختار السيخ تقي الدين والاجري وصوبه في الإنصاف لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم وعاد أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم يسلم من هذه التي سمعنا فعلها مما يظهر به الإسلام ومما يذل به أعداء الإسلام ومما يشعرون به يشعرون بأن أنفسهم حقيرة ذليلة مهينة فإذا امتنع المسلمون من مصافحتهم بالأيدي وامتنعوا من القيام لهم إذا دخلوا المجلس لن يقوموا لهم وإن كان القيام مكروها لكل أحد وحراما لمن لمن يحب أن يقفوا له ويعاقب من لم يقف له حتى من المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار لكن يجوز القيام للمسلم من باب التحيه ومصافحته قائما وهو لا ينزم غيره بأن يقوموا له ولا يغضب على من لم يقوم له اما غير المسلم فحرام أن يقام له كذلك تصدير غير المسلمين في المجالس يعني صدر المجال المجلس مقدمة بل يترك عند الأبواب عند الباب مع الأحذية ونحوها وذلك إهانة له وهكذا أيضا بدأتهم بالسلام لهذا الفديح لا تبدأ اليهود والمصارب بالسلام وإذا لقيتمهم بطريق فالطفوه إلى أضيقه يعني أمرنا بأن نفرع أهل الكتاب والمعاهدين والزميين إلى أضيق الطراق وأن يكون وسط وسط الطريق للمسلمين وحافاته لغير المسلمين وكذلك أمر المسلمون بأن يظهروا شعائر الإسلام ويذلوا من خالفها فما ذكر من, من من التهنئة والتعزيه والعيادة والتحية كيف أصبحت أو كيف امسيت أو كيف أنت أو كيف حالك أو ما أشبه ذلك هذا ما يجوز لما فيه من تعظيمهم واحترامهم ويظهر شأنهم ويعزازهم فيشعظون بذلك أن المسلمين يعزونهم وأن المسلمين أذل وأنهم هم أهل مزة وهم أهل مكانهم الرفا وذلك بلا شك إذلال للإسلام وإظهار لغيره التهنئة تهنئتهم مثلا بالأشياء التي يحبونها كثهنئتهم في أعيادهم بل لا يجد شهود أعيادهم ولا مخالطة بحذلاتهم التي يقيمونها في أيام الأعياد إن سواء كانت سنوية أو شهرية أو أسبوعية وإما تعذيتهم عندما يصابون بنصيبة فلا يعزون وكذلك تهنئتهم بما فيه مسره لهم بولادة مولود او بكسب او بقدوم غائب او ما اشبه ذلك كل ذلك لا يجوز قياسا على منعهم المنع من بداءتهم بالسلام والأمر باضطرارهم الى اضيق الطرق واما الخلاف الذي ذكر في العيادة يعني هل تجوز العياده في بعض الاحوال ام لا سمعنا ان الشيخ تقي الدين عن ابن تيميه اختار انها تجوز العياده اذا رجي الإسلام إذا استدل بهذه الاثريه أنه عليه السلام اعد ذلك الصبي الذي كان يخدمه لانه كان يهوديا فمدر فعاده عرض عليه الاسلام فاسمع لكن هذا القول الثاني اجاب بان هذا كان له حق لانه يخدم النبي عليه الصلاه والسلام نوع خدمه فلما كان قد لم يسمعه شيئا من اللين عاده لما مر وعرض عليه الاسلام وكانه كان قد عرف منه قناعة بالإسلام فلما سمح له والده بالإسلام فأسلم فرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال الحمد لله الذي أنجاه بي من النار أو كما قال أما أبو طالب فمعلم أن له حق قرابة وأنه ممن نصر النبي عليه الصلاة والسلام وممن آواه وحفظه الله به فكان له لشيء من الحق والاحترام مما كان سببا لأن زاره وعرض عليه الإسلام وعاده بمرضة رجاء أن يسلم ولكنه لم يسلم انتزم بأن يستغفر له حتى نهى الله تعالى عن ذلك ومن سلم على ذنه ثم علمه سن قوله رد علي سلامي لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر على رجل فسلم عليه فقيل له إنه كافر فقال قد علي ما سلمت عليه فرد عليه فقال أكثر الله مالك وولدك ثم سفت إلى أصحابه فقال أكثر للإذية وفي كل حال يعني إذا عرفنا أنه العائز هو أن نبدأهم بالسلام فقد يلتبث بعضهم بعض المسلمين فتبدأوا بالسلام فإذا عرفت بعد ذلك فعليك أن تقول كما قال ابن عمر أن تقول رد علي سلامي انت لست أهلا أن ابداك بالسلام وأنا قلت ذلك خطأ فإذا قردت عليك سلامك كفى وإذا رددت عليه السلام سلم عليك ورددت عليه السلام عن علمت فقل قد رددت عليك سلامك إذا علمنا أنه لا يجوز أن نقول عليكم السلام بل نقول عليكم ولكنك على سلم عليك فقلت عليكم السلام ثم علمت بعد ذلك فقل رددت عليك سلامك إذا علمت كل هذا بالفتمة التي ذكرنا حتى يصروا بضعف بضعفهم وبقوة المسلمين. وإن سلم الذني لجم رده فيقال وعليكم لحديث أبي بصرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا غادون فلا تبدأوهم بالسلام فان سلموا عليكم فقولوا وعليكم وعن انس رضي الله تعالى عنه قال اهينا او امرنا ان لا نزيد اهل الجنه على وعليكم رواه احمد يعني اذا, إذا سلموا فيرد عليهم وعليكم ورد في روايات اخرى انهم يقولون السام السلام عليكم فإذا قلنا عليكم او عليكم رددنا عليهم تحيتهم بعض العلماء يقول لا يؤتى بالواو لان الواو قد تقتضي التشريك اذا قلنا عليكم يعني علينا وعليكم فنكون قد اكرمنا دعاءهم علينا فاذا قلنا عليكم وإذا نحن رددنا عليهم لكن بعض العلماء يقول انها لا تقتضي التشريك وانهم ليسوا مجابي الدعوة علينا لذلك في حديث عائشه قالت دخل اناس من اليهود فقالوا السلام عليك فقالوا وعليكم السلام عليك يا محمد فقال وعليكم لكن عائشة تفاطنت لهم فقالت بل, السام بل عليكم السام واللعنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة عليك بالرفق واياك والعنف والفحش في رواية منها قالت بل السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم وقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا قال أولا تسمعي ما قلت فردوا علينا فرددنا عليهم فيستجاب لنا فيهم يستجاب لهم فينا كذلك أنه رد عليهم بقوله عليكم وأنه اعتمد على أن دعاءهم استجاب ودعاءهم لا يستجاب اذا بدأوا قل عليكم أو قل وعليكم عليكم وإذا لم يبدأوا فلا تبدأ لا تبدأهم أنت وإن تم تكافر مسلما أجابه يهديك الله وكذا إن عطف الزمي لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله وإصلحوا بالكم والله أحمد وأبو داود والنسائي والسرمذي وفحها والعقاس بين المسلمين نشكر أنهي التشمية بقوله يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح ذلك فهم يتعاطسون يردون أن يدعو لهم بالرحمة يعرفون أنهم استجابوا الدعوه ولكنه يدعو لهم بالهداية يدعو لهم بالهداية رجاء أن يهديهم الله ويسلموا فإذا إن دعرت لهم بذلك لا بعث تقول يهديكم الله وإذا شمتوك فرد أرد عليهم لقوله يهديكم الله ويفلح بالكم وأما الدعاء بالرحمه فلا لأن الرحمة تقتضي إذ خالهم بواسع رحمة وإن لن يعملوا وتكره مصافحته نص عليه لأنها شعار المسلمين يعني المصافحة فيها شيء من الاحترام والتعظيم لذلك لا يصافح المسلم الذنب وإن كان بعض العلماء أجاز ذلك من باب التحيه ومن باب اظهار سهوله وسماحة الإسلام ولكن الأفضل البعد عن كل شيء فيه نوع من الاحترام والتقديس له هذا مثل القيام لهم ونهذا تفديرهم بالمجالس ونهذا بداءتهم بكيف أصبحت وكيف أمسيت وما أشبه ذلك وما يقوم ما قامها من التحيات الموجودة الآن وكذلك تحيتهم التي هي السلام بالإشارة وتحيتهم التي هي الضرب بالأقدام عندما يدخلون أو يدخل عليهم و...